بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب والذي ونزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماءات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسن يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بنقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الارض وجعل فيها راسي وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنْهَارًا ومن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِ اللَّيْلَ النهار إِنَّ فِي ذلك لَآلِكَ وفي يتفكرون وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان صنوان تشقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِنْ تَعْجَبِ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك أئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ إِنَّمَا أَن تَمْوُونَ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 سر القول ومن جهر بِهِ ومن هو مستخف بالليل وسارب وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه.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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرْهًا وَضِلَالُهُمْ وَضِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاعَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ من دونه مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ نفع ولا نَفْحًا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا فَمِنَّا تُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِغَاءَ حْلِيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا أما الزبد فيذهب زفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الذين استجابوا لربهم الحسنا، والذين لم يستجيبوا له لَوَأَنَّ لَغْمَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً لأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم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 انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين والذين صبروا بتقوى وجه ربهم وأقاموا وأقاموا الصلاة وانفقوا من رزقناهم سوء علانية ويدرؤون, ويدرؤون بالحسنات السدية أولئك لهم أولئك لهم ذن عدن يدخلونها ومن ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذررياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنام أقبدا والذين ين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 الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وقاملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أرحينا إليك وهم وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرانا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا.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 وَلَقَدُ سُهِّزَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْنَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أفمن هو قائٌ على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقلّسهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الاعض ام بظاهر من القول بل زجنا للذين كفروا مكرهم بل زجنا للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضر لله فما له من هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من مثل الجنة التي ويد المتقون تجري تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه ادعو وإليه ما وكذلك أنزلناه، وكذلك أنزلناه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 خَبِيرٌ كَمَا جَعَلنا لَهُم وما كان لرسول أن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب واما نُرِيَنَّكَ بعض الذي نَأُودُ أَوْ نتوفينك يَوْمَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ من مِنْ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 وسيعلم الكافر لمن عقب بدّار ويقول الذين كفروا لستمر سلام قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن ومن عنده علم الكتاب